Tämä ابتلاهم الله بالشدائد والفروب إلى من أراد الله تمحيصهم بالأسقام والعيوب فذاك مريض فقد صحته وآخر حار في معرفة سقمه وفهم علته وثالث عارت قواه وزالت بشاشته هم مع ذلك ذاكرون شاكرون صابرون محتفظون فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاء يا خالقي عثرت زللت فأين ما هي عوامل السبات أمام هذا الابتلاء أمام هذه الشدة أمام هذه المحنة اول عامل من عوامل السبات الإيمان بالقدر والقدر هو تقدير الله جل وعلا في الأزل وأما القضاء فهو حكم الله جل وعلا بالشيء عند وقوع هذا هو القضاء قدره عن علم قدر هذه المصيبة عن علم منه سبحانه قدرها هذا المرء عن علم منه سبحانه قدر هذا البلاء عن علم منه سبحانه فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشهره إنك لم تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليصيبك يسر إخوانكم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 فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 في قضعٍ وتسعين موضعاً من كتابه الكريم وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة الصبر وأيضاً حسنا نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم على الصبر عند البلاء فمثلاً ورد في سنن الترمذي من حديث معاذ بن أنث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فرددها الرجل مرارا أوصني يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب والأدلة من السنة كثيرة على وجوب الصب وأما الإجماع فقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين والصبر واجب بالكتاب والسنة والإجماع بل إن الصبر أيضاً واجب بالضرورة العقلية فتعرفنا الآن على معنى الصبر وعلى أنه واجب بالكتاب والثنة والإجماع قد يسأل سائل فيقول ما هي شروط الصبر ما هي شروط الصبر قال العلماء من شروط الصبر أولاً الإخلاص أن تصبر ابتغاء وجه الله كما قال جل وعلا ولربك فاصبر قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم لقد مدحهم الله جل وعلا لأنهم صبروا ابتغاء وجه الله وهذا هو الإخلاص المبر من شوائب الغياء وحظوظ النفس أن تصبر على المرض ابتغاء وجه الله تصبر على المصيبة لا ليقال فلان هذا صابر كلا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 اظهار الجزع التبرم التأفف التضجر مما يقدره الله جل وعلا لك كان تقول لماذا اختار الله ولدي لماذا اختار أمي لماذا ابتلاني أنا بهذه المحنة والمصيبة ولم يبتلي فلان وفلان وفلان هذا فيه من سوء الأدب مع الله ما فيه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 أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون فمن شروط الصبر في اللحظة الأولى للمصيبة كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر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 أنما في أيدي الطغاه العتاه المغرورين نعم كلا والله إنها نقم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألم تسمع بقوله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا تستغرب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 ورث العلم والإيمان والصبر من المرسلين، وقال الذين أهتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون، وكان ما قدره الملك سبحانه وتعالى فصل الخطاب.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 والنفس بطبعها تنفر من القيود العبودية لله قيد لشهوات النفس ولذلك فالنفس لا تستقيم على طاعة الله بيسر وسهولة فلا بد من ترويضها كما قال الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له ثمية وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فينبغي عليك أن تصبر على طاعة الله والصبر على الطاعة يتكون من ثلاث شعب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 أيضاً من مجالات الصبر رابعاً الصبر في الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله سبيلها طويل تحف بالمتاعب والآلام طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورود والرياحين بل هو طريق صعب مليء بالأشواك مليء بالأشواك والصعاب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 وينبغي عليك أن تعلم أنك ستبتلى يعترض الدعاة إلى الله بعض المعوقات في طريق دعوتهم كالإعراض من الناس وليس هناك شيء أتقل على صاحب الحق وهو يصيح بأعلى صوته وينادي بملئ فيه لينقذ الناس من الظلمات إلى النور فلا يجد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 وإن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة لذا قال صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بهن خيرا سادسا من هذه المجالات الصبر على الأخوة في الله أن تصبر على إخوانك لقد أشاد الله تعالى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 ويدرأ بالحسنة السيئة ليعود المخطئ إلى عليمه قال الله تعالى في هذا الباب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن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 لأن هذا السلوك الجميل يهدي للتي هي أقوى وإن هذا السلوك يحيل هذا العدو إلى صديق حميم أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يصبرون على أذى إخوانهم إنه ولي ذلك والقادر عليه سابعا وأخيرا من مجالات الصبر الصبر على طلب العلم كلنا يعلم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 في صحيح سنن أبي داود وغيره وفي رواية وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم فللعلم وللعلماء مكانه فينبغي على طالب العلم أن يصبر على أذى الناس يصبر على أذى شيخه له يصبر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 بعد أن تحدثنا عن شروط الصبر ومجالاته ومعناه أو في هذه الإجابة على هذا السؤال الذي كان عنوانا لخضبتنا اليوم ما هي عوامل السبات عند الابتلاء قلنا أولا الإيمان بالقدر والرضى بما يقدره الله جل وعلا للعبد ثانيا الصبر على البلاء طبعا لابد لمن أراد أن يعتصم بعروة الصبر الوثقى عليه أن يحذر من الآفات التي تعترن النفس البشرية فتعيق الصبر وتعترض طريقه والتي منها أولاً لاستعجال لاستعجال من العقبات التي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 فيجعل فيه أي فيجعل في هذه الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديث ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا الله هذا الأمر أي هذا الدين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 فشهد الله له هذه الشهادة الحق إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي كثير الإنابة كثير التوبة كثير العودة أيضا الحزن ودمع العين لا ينافي الصب وطبعا أيضا فعل يعقوب عليه السلام ذلك ورفع أكف الضراعة إلى الله وقال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 ثم أتبعها بأخرى وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يقضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون الشاهد أن الحزن ودمع العين لا ينافي الصبر وفي النهاية أبشر الصابرين بهذه البشارة من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا بيّن أنه يحب الصابرين فقال إن الله يحب الصابرين بيّن أن النصر دائما للصابرين فقال جل وعلا إن الله مع الصابرين مع إنها معية النصر والتأييد والتزديد أيضا من هذه البشارات والكرامات أن لهؤلاء غرف في الجنة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 وختاما تقبل تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع المنصورة هاتف رقم صفر عشرة تسعة صفر صفر واحد عشرة تسعة صفر صفر صفر صفر واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته